قل هبِه سبيلاً أدعو إلى الله على بصيرة أَنَ وَمَن اتَّبَعَنِ على بصيرة أنا وَمَن اتَّبَعَنِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّهُ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ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 وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده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 غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه عد الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فكشف الله به الغمه وتركنا على حجه بيضاء ليلها كنهارها لا يسيغ عنها الا هاله اللهم اجئ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 قُلْ هَوَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ألا وإن الشر والامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ايها الاخوه الكرام طبتم جميعا وطاب ممشاكم واسال الله ان يجعلنا من اهل الخير والصلاح وأن يجمعنا في الدنيا بالخير وعلى الخير وأن يجمعنا في الآخرة عنده إخوانا على السرور متقابلين إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه نسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل الله وخاصته تعالوا لنعيش في دقائق معدودات مع بعض التأملات الإيمانية والإشارات اليسيرة لبعض معاني آيات من كتاب ربنا مثل سورة من السور القصيرة التي قل عدد آياتها وكثرت وانتشرت المعاني والفوائد التي يستنبطها أهل العلم والإيمان منها وقفات الإيمانية مع سوره الهمسة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل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 التي تطالع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ويل تهديد ووعيد شديد انتبه أصغي بقلبك وانتبه لكلام ربك هذا مقطع من القرآن المكي الذي ربي عليه خير من وطئ الأرض بنعلين بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم القرآن المكي طابعه وغالبه يخاطب القلب مباشرة فيغزه ويحركه كلامه في الغالب عن العقيدة ينتشر القلب من الدنيا ليربطه بالآخرة آيات قصيرة متتابعة متلاحقة تخاطب القلب مباشرة أغلبها يحدث القلب عن الموت وما بعده الموت ثم القبر ثم الحشر ثم الجمع في أرض المحشر صراط ميزان صحف قصاص ميزان جنه او نار نسال الله ان يجمعنا في جنته وأن ينجينا من ناره فيدفع القران المكي الذي نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكه زادها الله تشريفا ونسال الله أن يجمعنا فيها على خير إلى المدينة المنوره اسال الله الا يحرمنا من زيارتها هذا القرآن الذي احيا الله به قلوب المؤمنين ويل تهديد ووعيد شديد إن المرء غالبا لا يكترث ولا يلتفت ولا يأبه بالتهديد في حالات منها أن يأتيه التهديد من عاجز لا يقدر على فعل ما يهدد به أو لا يهتم بالتهديد والوعيد إذا جاغوا ممن هو على قدرة من الفرار ليس عنده القدرة على إحضاره لتنفيذ ما هدده به وتوعده أو لا يابه ولا يحمل هم للتهديد إذا كان يغلب على ظله أن هذا الذي يهدده أو يتوعده بينه وبين تنفيذ ذلك أمد وسمن حين ينقضي يكونك قد استعد وصار أقوى من هذا الذي يهدده أو هذا الذي يهدده يكون قد مات أو ذهبت قدرته وقوته فإذا كان التهديد من الحي القدير الباقي الذي يقدر على كل شيء إذا كان التهديد من الذي لا عيش لك إلا في ملكه إذا كان التهديد ممن أنت عاجز عن الفرار منه حتى انك تفر من كل شيء بعيدا عنه أما هو ففر إلى الله لا ملجأ لك منه إلا إليه إن خفت عذابه رجعت إليه ملتمساً رحمته إذا كان الذي يقول وي قدير حي لا يموت أنت موقوف رغم عنك بين يدي يكلمك ليس بينه وبينك ترجمان يكلمك مباشره فحق للأريب العاقل الفطن الزكي ان ينتبه باي شيء يتهدد الملك القدير العبد الفقير الضعيف ويل لكل همزه لمزه لكل قال اهل التفسير وان قال بعضهم بان الايات نزلت في بعض العرب كالاخنس بن شريك أو غيره ممن كانوا يهمسون أو يسخرون من المؤمنين والمؤمنات لكن يدخل في التهديد كل من اتصف بهذه الصفات ويل تهديد ووعيد لكل من فيه شيء من هذه الصفات من يا رب قال ويل لكل همسة لمسه الطعان العياب الذي يغلب على أخلاقه السخرية الترفع التكبر احتقار الناس يهمز فلان ويغمز فلان ويسخر من فلان ويطعن في فلان وهذه حياته والإنسان إذا همز فلانا أو لمزه لا يقال هماز لا يقال غمزه فإذا كثر منه ذلك إذا صار هذا خلقه وذاك طبعه قيل غمزه غلب هذا على اخلاقه اغلب اوقاته يقضيها في ذلك يضيع جل عمره في تتبع العورات في الطعن في ذكر العيوب والزلات همزه لمسه لا يرتجع وهو مسلم لا ينتهي وهو مؤمن قد نادى عليه الجليل يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك الله يكلمك يا أيها الذين آمنوا خير تؤمر به أو شر تكف عنه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يا أيها الذين آمنوا هنا آذان صاغية يا رب لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم الخيرية ليست بالشهرة ولا بالسمت ولا بالمال إنما خير الناس عند الله أتقاهم لله رب خبيئه للمر وسر لا يعرفه الا ربك هو افضل عنده منك بدرجات عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى وعسى في القرآن واجبه يقينا الذي اسخر غيره أفضل منه عسى ان يكون خيرا من غن اسمع ولا تلمسوا أنفسكم القرآن يربي المسلم على أنه ليس فرد يعيش ويموت لذاته والاهم عنده نفسه لا يربي على أنه جزء من جسد متكامل أمة الجسد الواحد فلما ينهى لا يقول ولا تلمزوا إخوانكم لا فسلموا على أنفسكم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم وأخواتهم لا بانفسهم خيرا لا تاكلوا اموال اخوانكم لا لا تاكلوا اموالكم الاعتداء على مال اخيك اعتداء على جسد الامه الاعتداء على العرض لمزك اياه لمز لنفسك سخريتك منه تنقص من ذاتك ولا تلمزوا انفسكم في الأمة كلها ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب اسمع بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يا الله انه كان بالأمس اسمه عند الله مؤمن تبدل وتغير اسمه دعك من اسمك عند الناس اسمك فلان أو فلان أو فلان دعك من ذلك المهم ما اسمك عند الملك صار اسمه بعد الغمز واللمز والسخرية فاسق اسمه عند الله فاسق بئس اسم الفسوق بعد اللي تبدل وتغير اسمه بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ويل لكل همزه لمسة ما الذي جره لذاك المستنقع يا رب قال الذي جمع مالا وعدده آه إنه انه جانب خطير من جوانب الفتنه كالشهره والنسب والمنصب والوجاهه والعشيره والقرابه فتن من جانب المال خطير جمع مالا وعدده قيل عدد من اصناف والوان المال وقيل عدده صار يجد راحة في قلبه بين يدي ماله في جلسة الخاشع يعده ويكرر وقيل الذي جمع مالا وعدده جعل من ماله عده لوقت الكربة والمال أحيانا ينفع وفي كثير من الأحيان لا يغني ولا يسمن من جوع ليس كل شيء يحتاج إليه يشترى بالمال أرأيت لي والد بات باكيا لفقد ولده والمال بين يديه وكأنه حجارة أرأيت لقلب ملاه الفسح وانتزع الله منه الإطمئنان وحل فيه الخوف ما يصنع له المال أرأيت للسعادة أيحصلها المال الذي جمع مالا وعدده جعله عده ظن أن عدته في كل الأوقات تنفع إن الأسباب تمضي وتسير بقدرة خالقها وتتوقف ولا تسمن ولا تغني من جوع بقدرة خالقها قلنا يا نار يا من قانونك الإحراق كوني وسلاما على إبراهيم قال الله للماء الذي قانونه الاستطراق فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم يتعطل قانونه والمال يحضر ويصاب ويمر أو يمرض ولده ويبذل الأسباب ولا يقدر مسبب الأسباب شفاء فالطبيب يعالج والله يشفي الطبيب يشخص ويبذل وسعه ويحضر المال وإن كان كثيرا وقد يقدر الله الشفاء وقد يؤخره الذي جمع مالاً وعدده فلما اجتمع عنده جره إلى الترفع والاحتقار ظن أنه من طبقة مختلفة عن بقية الناس يحسب المسكين أن ماله أخلده قيل يحسب أن ماله أخلده ومن فرط غفلته ظن أنه لا يموت وحيهات فكل حي سوى الله سيموت ليس في الدنيا ثبوت حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت الكل يموت ولا يبقى غير الخالق يحسب أن لماله أخلده قيل أخلده بعيدا صاحب مال وغنى دوما وهيهات فالمال عارية مستردة وليس على ظهر الأرض أحد يملك شيئا إنه ملك مكدر منخوص منغص عما قليل يموت المسكين ويخرج منها كما بدأنا أول خلق نعيده ولقد جئتمونا فرادا كيف يخرج يا رب ما خلقناكم أول مرة وملكه عاريه قل اللهم على وجه الحقيقة مالك الملك تؤتي اختبارا وامتحانا الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وهو على ظهرها يحسب أن ماله أخلده تتقلب به الدنيا ويزول ملكه أو الذي ظن أنه يملكه أو يخرج منها عاريا ويسأل عن ماله كله بعد أن يتركه كله يحسب أن ماله أخلده بعيدا عن الحزن والضنك والتعب والفقر والمرض هيها يصاب الكل وتتكدر الدنيا على الكل نسأل الله أن يبدل أحوالنا لأفضل الأحوال وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا يحسب أن ماله أخلده كلا حساباتك مخطئة أعد حساباتك مرة ثانية وثالثة ورابعة كلا إن مات على ذلك من غير رجوع واوبه لا ينبذن في الحطمه المسكين ما كان حاله ما كانت جريرته لاحتقار لاسترار ترفع تكبر جزاؤه من جنس عمله لا نبذ وطرح واحتقار يحشر المتكبرون يوم القيامة على هيئة الذر النمل الصغير يطأهم الخلق بأقدامهم سلم يا رب سلم كلا سيجاز من جنس عمله وما هو يا رب لينبذن ويا ليته كان حظه من العقوبة الطرح والنبذ والاحتقار لكن اسمع سينبذ ويطرح لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة الذي يحمس لا يقل هماس حتى يكثر منه فيقله مزة حتى يكثر منه فيقل لمزه لماز والتي تحطم مرّ لا يقال حطمه حتى يكون ذلك متكررا منها تحطم تكرارا ومرارا ما القي فيها سلم يا رب وما ادراك ما الحطمه تفخيم وتعظيم و جلب للقلوب انظروا هل تعلمون شيئا عن الحطمه وما ادراك ما القارعه وما ادراك ما الحاقه هل تعرف الحطمه نار الله الموقده اذا قيل نار الله فإنها نار تختلف عن غيرها من النيران فإنها لا تشبه نار الدنيا إلا في الاسم فقط إذا قيل نار الله علم أنه لا أحد له سلطان عليها إلا الله إذا قيل نار الله علم أنه لا يستطيع أن ينجي أحد مما فيها غير الله نسأل الله أن يديرنا من عذابه أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم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 يحسب أن ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه هل تعرف شيئا عنها حتى تنساها وتغفل عن الفرار منها انها الحطمه نار الله الموقدة الموقدة إشارة إلى دوام اشتعالها نسأل الله أن ينجينا من عذابه ومن صفاتها قال التي تطلع على الأفئدة قال بعض المفسرين تعمل فيه حتى تصل إلى فؤاده ولبه وقلبه وقال بعضهم لا بل التي تطلع على الافئده الاطلاع من شأن المميز العاقل قالوا فكأن الله جل جلاله أعطى لها معرفة وتمييز وعلامات تبحث عنها في قلوب البشر فمن رأت في قلبه شيئا زالت في عذابه لأجل ذلك التي تطلع على الأفئدة فمن كان في قلبه غلا أو حسدا أو بغضا أو كرها لشرع الله أو ظلما أو بغيا زالت في عذاب تطلع بما أعطاه الله من تمييز على الافئده نسال الله ان يطهر قلوبنا وان يملاها بالايمان انها الحطمة الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم على أهلها نسأل الله لا يجعلنا منهم إنها عليهم مؤصدة مغلقه مغلقة مجال للفكاك والهرب ومن تمام غلقها واحكامها وزيادة في استجلاب القلوب للاستعداد ليوم والقيامه والفرار من النار وعذابها قال انها عليهم مؤصده في عمد ممدده عمد جمع عماد اعمده طوال انها اوصدت واغلقت واحاطت بها أعمده ممدده لا يعرف قدرها إلا الخالق جل جلاله أيها المسلمون قتلت قلوبنا الدنيا وتسببت في غفلتنا عن ساعة القيام والوقوف بين يدي ربنا وطريق النجاح وسبيل حياة القلوب أن نرجع لذات المنهج الذي ربي عليه آباؤنا وأجدادنا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم افتحوا المصاحف اقرأوا في أي مكان من المصحف إن كنت تريد نجاة كل آية تقرأ في مطلعها يا أيها الذين آمنوا الله يكلمك أنت يكلمك أنت الخطاب لنا وليس لغيرنا أصلح نفسك بنفسك لا تذهب لأحد مر بقلبك على كلام ربك على دستورنا عودوا الى القران المكي الصور التي ربى بها رب العالمين هذا الجيل وتلك الاجيال الربانيه احيا الله قلوبهم بعد ما كانت تعبد تعبد الاصنام تعاني قلوبنا من عباده شيء من فتن الدنيا نسأل الله أن يحيي قلوبنا ادركوا الدستور الذي غفلنا عنه كثيرا واستعدوا بتهيئة القلوب هذا القلب إذا صلح وليس له صلاح إلا بماده من الملك تمده القران هذا القلب اذا صلح صلح العبد صلح سائر البدن وموته وقسوته والران يطبق عليه بالتراب يعلو على مصحفك عد الى كتاب ربك فغدا ينادي الجليل على كل البشر في أرض المحشر ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة فرادا واحدا, واحدا واحدا ليس جماعات لا لا عائلات ولا مدن ولا دول أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتي النمالا وولد أطلع الغي أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مد ثم مَاذَا وَنَرِثُهُ ما أسينا فرد, فرد غدا أنت موقوف بين يدي ربك وحدك ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان, ولو كان ذا قرب ولو كان والده ولو كانت أمه الكل يخل نفسي نفسي أسأل الله أن يردنا إلى كتابه رداً جميلاً وأن يجعلنا من أهل القرآن اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إن أردت في قومنا فتنه فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا ظالين ولا ولا مضلين المفريطين يا أرحم الراحمين اللهم استعملنا ما بقينا في طاعتك اللهم استعملنا ما حيينا في طاعتك اللهم باعد بيننا وبين سخطك كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم ارحم من مات من آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا وكل من له فضل علينا واحفظ على الخير والحق والعدل والهدى من بقي منهم ألف بين قلوب بهم انفع بهم البلاد والعباد اللهم يا أرحم الراحمين استرساءنا واهد شبابنا اللهم اهد شباب المسلمين وخذ بنواصي من الخير والحق والعدل والهدى واجعل شباب المسلمين هداه مهديين اللهم اجعلهم نافعين لأنفسهم ولأهلهم ولمجتمعاتهم اللهم رب لنا أولادنا وبناتنا احفظهم من كل مكروه وغن وسوء وانبتهم نباتا حسنا يا رب ارحم كل ميت مسلم يا رب اشف كل مريض مسلم اللهم عاف كل مبتلى مسلم اقض الدين يا ربنا عن كل مدين مسلم اللهم احق دماء المسلمين في كل مكان اللهم عليك بمن اذى المسلمين وروعهم اللهم رد عن المسلمين كيد الكائدين وغشم الغاشمين واعتداء المعتدين اللهم اجعل في مصرنا آمنين مطمئنين وسائر بلاد المسلمين يا ربي لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا يا ربي اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وآقم الصلاة